وَمَن يَقضِ ٱ نُذُورَهُۥ وَيُوفِ ٱ نُذُورَهُۥ العتيق بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَاجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ الزور. إِنَّمَا خَشِيَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, فتخطفه الطير أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ الله ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تقوى الْقُلُوبِ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 الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورلق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إن الله لعفون غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير